فجلت قدرة الرحمن لا قوى ولا غراب ويزهد سهر في الرمان لا ذهى ولا عجب فجلت قدرة الرحمن لا قوى ولا غراب تنفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويشتف طير في البستان دفو لا ازكى ولا اطيب ويا شت في البستان يا ندا لا اقرى ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الابل في الوادي فلا تنسى بعديها